وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا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 فينَكُم وَبَينَهُ مّ سَكُم فَدِيَةُ مّ سََّمَةُ إلَ أَكّ وَتَحرُ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 وَلَا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ غَذَا لِكُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ نَضَّاهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبيرا